you、yeah. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توثيتني كنت انت الرقيب عليهم ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب إ ل ن ا ب ل س